أصلان رحمة تسف من عين أنيه ليس لهم طعام إلا من ضري لسعيه راضيه في جنة عالية Ik افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إِنَّمَا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من توالى وكفر فيعذبه الله العذاب إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب